azizul celalati Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumme بألف القائم الذي ليس قبله سابق وباللامين اللتين طمست منها الأسرار وجعلتها بين العقل والروح فأخذت عليهم العهد الوافق وبالهاء المحيطة في العلوم والمتحركة والصوامة والنواتق وأسألك الله باسمك العظيم العظم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. النور الهادي البتيع القادر القاهر الذي شعشع فارتفع وقهر فصدع فنظر نظرة للجبل فقطع خر موسى صعقاب من الفزع الله الإله الأكرم الأزلي والسر مبي الذي لا يحول الذي تدهش منه الأقول اللهم يسألك بسر سر الذي هو أنت بعدت به قلوب أهل الذكر معرفتك بالفكر اغمسني يا الله يا الله يا الله بحرٍ واركَ وملأ قلبي من أسرارك ومكني فيك ومنك وأسألك الوصول بالسر الذي تدهش منه اللقون فهو من قربه زاهل أتينوك أتينوك أملوخ أملوخ أين وأمن أين وأمن, أين وأمن مهياش مهياش الذي له ملك السماوات والأرض اللهم إن سمعي وبصري وسري وجهري وباطني مظاهري يشهد لك بالوحدانية اجعلني شاهد القدرة النورانية يا الله تدعو بما تريد يا من استغاث به إذا عدم المغيث ينتصر به إذا عدم النصيب وينتفع به إذا ولقت أبواب الملوك المرتجه وعجبته القلوب الغافلة طحف نوش طحف نوش إن قضع الرجاو لا منك سُبْحَتَ الطرق مِنَ اللَّيْلِ فَخَاوَتِ آمَانُ إِنَّ إلا فِيكَ وَغَوْفَ غَوْفَ غَوْفَ الْعَاجِلَ الْعَاجِلَ بِإِجَابَتَانِ إِجَابَتَ أَجِبْ دَعْوَتِي وَقَاهِجَتِي وَاكْشِفْ عَمَّا صِيرَتِي فَلَا حَمْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين هذا دعاء جلاله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني ينسك بسر ذاتي وبذات السر وأنت وأنت هو احتجبت بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم الله من بالله الله وعدو بالله دنيته ألف لا حول ولا قوة إلا بالله ختمت على نفسي وعلى ديني وعلى كل شيء وطانيه ربي لخاتم الله المنيع الذي ختم به أقطار السماوات والأرض وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين